هنا علم الجهاد على السواري يبشر بالملاحم والضراب ي هنا معنى ا ل خ ل ا ف ة قد تجلى وقام الشرع يحكم في الرحاب ي ر أ ي ن ا عزه الاسلام فيها تدوس على قوانين الياباب تصون على الاعادي لا تبالي ب أ ح ل ى في ا ل ن ذ ا ل ة والخراب عقدنا العزم ان نحيا كراما ونمضي لا ذ ك ل ولا نحابي إ ل ى أ ن ي أ ذ ن المولى فنمضي إ ل ى دار الخلود المستطاب عقدنا العزم أ ن نحيا كراما ونمضي لا نكل ولا نحابي إ ل ى أ ن ي أ ذ ن المولى فنمضي إلى د الى ر ا خ ل المستطابي ل و د إ دار الخلود المستطاب ي